ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم اولئك الذين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 اللّه حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكبره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الرّاشدون فضل من اللّه ونعمه والله عليم حكيم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 بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأموالهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون